الله صمد وخديجه اول من سجد يرزقني ربي بحبها ومنها جاني الولد الله رب العالمين هو السلام منه السلام اكمل نساء العالمين صليت ورا خير الانام و لما جالوا الوحياء الله رب ذو الجلال بتدف روحه بالحناء لما تراش تمن السؤال بتسدأو لو كذبوا وبترحموا لو عزبو وبتواسب ملها الحلاء يتعمه لو يا حرمه الله شهيد على العقول منه الرضا ومنه القبول والسيد الضهر الفتو رب تعاني في بيت الرسول الحب طاهر يا كريم والرحمه منك يا رحيم بتموعي دعيلها النبي في الجنه بيت ومقام